بارك اللهم انت جمعت معلتي علت 12 شتن ربيع الاول شحن 439 هجريه كمون 10 4 ديسمبر قلت شحن 10 شوعات ميلادي ذا بغص علينا وصلنا كتاب الاصول الثلاثه خنق الصلاه وبشرح فضيله الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى <تصفيق> بارك سمتا يتت اولنا يرنما مالتيو الاصل الثالث اتاسالسيتي مسرت كابتن سيلست مسراتات اتاسالسيتين نايمچرستان مسرت مالتيو وزا ختاب لو كن ودع لنا ربي اخلاصها بنا ربي كابتن زودو ويغبرنا الاصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم تبو غيرنا خنفلطم مالتيو ووزن سلسته زين اب قبرنا حتى تلن من ربك وما دينك ومن نبيك من يربك انت ايت دينك كمون من يوم اتم نبخو نبخا سلا اخو تبهلنا كن حتى تينا عبيتي مسرتاويا نغرى سرز هنا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 بركص الرسول صلى الله عليه وسلم قدم بشموم بتولدنا توم كنفلطوم مالتي محمد ابن عبد الله ابو عبد الله يباهلو ابن عبد المطلب ابو حقمد ما عبد المطلب كلا بحقمد ما ابن هاشم وكلا بحقم هاشم كان من تاعهم كب قريش ك قبيله قريش وقريش دماني كعب عربيم فذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزرئناتم نقبيلهنا قريش يبصح قريش دمقه كعب عربيم فذلك الرسول صلى الله عليه وسلم زرئنا عرب مخانوم المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب والعرب من ذرية اسماعيل عرب دماني كمنتاي ولد اللهمتلنا كاب اسماعيل نبي الله اسماعيل ابن ابراهيم الخليل لذلك بحصر الزبلاء الرسول صلى الله عليه وسلم اتي زرعناكم كساب نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام يبصخ خنومات ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابو الانبياء نبلم وناتو بزهم انبياء ابراهيم عليه الصلاه والسلام يولد سلاز عليه وعلى نبينا أفضل الصلاه والسلام عليه أي على ابراهيم عليه الصلاه والسلام كم اون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طيب تولدنا توم مسفلتنا يوم كندي عدمي ام نيرون كنفلت يگبا مالتي وله من العمر 63 سنه ادمي يوم يا شباب كنلهونالو 33 كنلهونالو مالتي منها 40 قبل النبوه نبي خيكونوا كندهيروا مالتيو اربع عامات والاربع عامات مسكونوا نبي خينو و وضحهم انبياء النبوه اربع عامات مش بصحوا مالتيو زخونوا يرم نمنتاي فهو مرحله هذه المرحله اكتمال رجوله الرجل وعقليهته يعني اتي ناتو اغلي غنطي سبنته سب, سب ملؤ زباهل ود اربع عامت مسبه صحه مالتي. لذلك انبي ادماني اربع عامت الا اخونيرم. و23 نبي ورسولا اسران سلستان عام ادماني نبي رسول كونوم مالتي. لذلك اربع عامت قدمي نبي خيكونو كله. دهريو عصران سلستن نبي رسول المسكون كل خنديق قونالو مالتيو سوسان سلستن خونالو مالتيو طيب تا سالسيت خنفلت از قبا انا مالتيو معاس يوم بخمئ يوم نبي خوينم نوبئ با اقرا اقرا مسوردت نبي خوينم الزئامل اختزياء اقرا باسم ربك الذي خلقت بال ايام مسوردتهم نبي خوينم ذا سورايا مسوردت بالمدثر يا ايها المدثر قم فانذر تب المسورات الدمى رسول كل قوم طيب ربعي تقن فلتاس قبا مالتي وبلده مكه ابي يعدم دحر لنا مكه وهاجر الى المدينه حم شيتون نمنتا يوم تسديدوم دحر لنا ناب مدينه تسديدوم الرسول صلى الله عليه وسلم ازدتم <أكلك> عبد الدينم ان شاء الله دمه حجي بسفح الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابي يشرحه و سيومالته الشيخ ابن عثيمين نا الشيخ محمد بن عبد الوهاب زبوله بسفحه الشيخ ابن عثيمين قدسنا رحيمهم الله جميعا الأصل الأول بلا شيخ ابن عثيمين رحمه الله أي من الأصول الثلاثه التي يجب على الإنسان معرفتها وهي معرفه العبد ربه ودينه ونبيه اذا سلس مسرته وين زباهله نحن مسلمين كلنا خنفلتن زغبا مالتي قداميتي نربخن فلتو خمت زغبا كم اون كليتي ديننا خنفلت كم تزغبا سالسيت دماني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم تزغبا وقد سبق الكلام على معرفه العبد ربه ودينه اب زعاله ف بزعبانه يربن بزعبانه يدين كما زبل ازي ارس زحليفيو واما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فتتضمن خمسة أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تزغبا نفلتو من حر حموشنا قرات يتقاللا ان شاء الله حجزن حموشنا قرازاتنا حزن الأول معرفة معرفته نسبا كم انت ام تولدهم نزبل مالتي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبانا تلاقهم سبب هدايه كون منا نعبد توحيد نتبع السنه والحمد لله ربي هداه ذهبنا نعبد اسلامنا نتبع توحيد نتبع سنه نتبع منهج السلف السلفيه زي ابي رحسي و زخولنا زخونونا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم وانك لتهدي الى صراط الله المستقيم يعني نبقنع من قد تمرخي خيلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ازد ماني نخبره أما اما نقهديو نابسلمنا ازي اربط رحيو زخلا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رب سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من احببتها ها شباب ولكن الله يهدي عبي الله, معرفته معرفته نسبا الله فهو أشرف الناس ما يشاء. هاشمي تزعاب خلى اي اب حقهم كمله هاشم ولذلك هاشمي بهالرسول صلى الله عليه وسلم اذيتي كلا اي اب حقهم هاشم وقور نشيد ماتي بهرن بهرناتهم وقبيلاناتهم مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم كقبوه قريش قبيله مخانم كمون كمتا حزبهم تلنا كالعرب مخانم اذ خلقن فلطو لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طب عرفكم ان مالت الرساله والعجم نقول له بل هو ارسل الى الثقلين الانس والجن هبذا حالفون نبكون نبكلهم سبات كم ون فهو محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم عليه واله وصحبه وسلم اجمعين نبينا محمد ودمنهم سيدنا مالتي ابو ام عبد الله يباهلو كم اون ابا حكوم عبد المطلب كم اون كلايا بحق ام هاشم الى اخر ما قاله الشيخ رحمه الله زيخ فلطوتي زريت ولدناتهم زيها تقدميت الثاني معرفه سنه ومكان ولادته ومهاجره كم اون كن فلطوم مالتي تعدماناتهم كنعدما كيرم امنتهي ادوي منتهي بوتائمكه توليدهم وقد بي وقد بينها الشيخ بقوله وله من العمر 63 سنه ادم يمكن لنا مالتي ودي سوسان ثلاثن اعمت كم زنابرو وبلده مكه عدم دمى اب مكه مخانو وهاجر الى المدينه نا مدينه دماني كم زهاجروا كم تسددوا مالتي وهجره دماني هو الهجره هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الإسلام بلد الشرك بلد الكفر قديفكا بلد الاسلام نا سلمنا زلو عدت تسدد ازي هجره يبحل بشرعي مالتي سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله إلا الله تفلحوا الى دعواناتهم جميرم بدحرزي كفار قريش أجعل الالهه اله واحدة ان هذا لشيء عجاب كلمة لا اله الا الله فلتواسلذنا برو تغريموا مالتي نحدو غيتا نحدو رب املوخي بلنا اذن اصنام زيته زنت غوت نملخن كنجدفن مالديو امبليلوم عناد غيروم مالتي سلازي تغريموا صراحه كي اخلم ابرسيو الرسول صلى الله عليه وسلم كسرفوهم جميرم اي زي ساحريو يسحريو كم اون صلوليو راح نقول يا بولن ا كم اون كاهن طنقالا عندا بولو بزوخ صلى الله عليه وسلم اسمعهم اذا كي اخلمون قحف كي ترىف اب سجود نقول صلى الله عليه وسلم يدربي لهم نيرم زغل جنا الرسول صلى الله عليه وسلم صبر غيرهم اخيرا لكن نقتلوا يلوم اخيب مس جبرو الرسول صلى الله عليه وسلم كاب مكه نا المدينه هجر ومكان مكه نا المدينه فقد ولد بمكه الرسول صلى الله عليه وسلم اب مكه توليدم وبقي فيها ثلاث 53 سنة ابعد ماني اب ما كمالتي 53 عامت كو فيلوم ثم هاجر إلى المدينة بدي حرز دماني نم... متى هاجر مالتو تسديدو ن المدينه ف... فبقي فيها عشر سنين عشت عم د مايرم اب مدينه لذلك 53 اب مدينه مالتو بدي حرز دماني 10 عمت اب مدي آه... حمسن ثلاث سنين مكه وعشرت عام مدني اب مدينه كلتي رساله الإسلام نبي خض قنودما كل عشر سنثن عمت جرمالت ثم توفي فيها في ربيع الاول ابربيع الاول ميتوم سنه إحدى عشرة بعد الهجره بل 11 هجريه لذلك اب مدينه عسرت عامه جرم كبح حجم مسمعو الرسول صلى الله عليه وسلم تح مو حتى قال عليه صلاته والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس ابو بكر الصديق اسقد بلوه ايلوم تزاربم أو بكر الصديق بما خصج الجميرو بدحرزي الرسول صلى الله عليه وسلم حمام برتيعو اخيرا الرسول صلى الله عليه وسلم تمام دبرت امس مصمص صحابه تزايرهم مدخرزي الا ان للموت لسكرات نبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويتم اللهم صل وسلم على نبينا محمد زد اماني امتى يرمالتي ربيع الأول ربيع الاول وابذ غيزنا مالتي قال حزبنا ابملو قرن عت عالم كي ترى في ابربيع الاول الرسول صلى الله عليه وسلم توليده ومندابلو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله الله فيكم السلام ورحمه الله وبركاته الله الله فيكم صلى الله عليه وسلم ابربيع الأول يوم ويتم قال كابس بنا جمير كما لا تيو كاي توردوم ابو الاول الرسول صلى الله عليه وسلم توليدم عند ابو لو بمولد النبي احتفلوا بالعكس تطورت ايام مويتم الرسول صلى الله عليه وسلم كفل يناون تزعابه مصيبه مخان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصمنا فمن كما في بعض الروايات من اصابته المصيبه فليتذكر مصيبته فإن مصيبتي أعظ... اعظم مصيبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتي ناتيم فلاي عبي مصيبه لامته الوم ونهاه الرسول صلى الله عليه وسلم اذ وحي ان قطع مالي صلى الله عليه وسلم موت توحد تقارص اذ الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم كموت خلوا الدين ملوك بملوك رب سبحانه وتعالى مليئنا مخانو كما تره سبحانه وتعالى زوال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام يا شباب رضيت لكم الاسلام دينا سلازي دين كامل مخانوق قبضي نردا مالتي زي تا خليتي الرسول صلى الله عليه وسلم ادمي اوم اب منتاي توليدوم نامنتاي كهاجيروم زبل نامنتاي كتسديدوم زبل ازي غبونا خن فولتو مالتي الثالث معرفة حياته النبوية هو نبي مسكون خمه يحلف موذبل ازون كن فولت ايجبا وهي 23 سنه ابتدت حياه نبوه زحلف الرسول صلى الله عليه وسلم سنه 611 عامه فقد اوحي اليه ولو 40 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي خونو الرسول صلى الله... ربي سبحانه وتعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ملئته نبي مخانم مبل 400 ونات 17 دع ود 400 ما لتي اتي اتحس اسبوع هدوء كمون ملوك سبنات يرئي سباي اخ لي خون بانفود 400 مس بس حملاتي كما قال أحد الشعراء واتت عليه 40 فاشرقت شمس النبوة منه في رمضان حدا غبتم قتمزغطموا بزعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لاو مالتي كم صحي برهان بريها اتيا ملكتناي رسول الله صلى الله عليه وسلم حزوما مسمصو اسلمنا مالتي ازدماني ابرمضان كم زينبر يحبر الرابع تربعتم على بماذا كان نبيا ورسولا انتم مست لا اخو مير رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبل فقد كان نبيا حين نزل عليه قول الله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سوره العلق الايات من الايه الواحده إلى الخامسة انظر الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم نبينا تقول له ما لك اقرا باسم ورده اقرا مسوردة الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا رب سبحانه وتعالى نزل ملكه تايلماتي اقرا باسم ربك الذي خلق ان الرسول صلى الله عليه وسلم تايلم او محمد اقرا انبب مغاني بسم الله الك جمروت من بابك ب نيربخه قدايو صدماني ربخه انتي زخونه مالتي سب خلقا خلقهم كلهم كلهم مخلوقاتون نبينو خمس خلاقه اقرا باسم ربك الذي خلق وخلق دماني الخلق هو الايجاد من العدم كابزين برنامجنا حنا رب سبحانه وتعالى امسنا اذ يتي خلق زبه المالتي اذ خلق دماني من خصوصيات الله سبحانه وتعالى ولا حدك خلق زخ اليلن خلق اليسانه من علق نودسبون ك رقوق دم زخلق وعلق هو دم احمر غليظ يعني رقوق دم زخناك قيح فرماي تبعت ايصنح دحري قلنا برقوق دم قيح يقير وودسب كاب زخمتخلقه مالتي اقرا وربك الاكرم راقه بزعبره بخه سي ازيو سفح زغنا الاكسيز الله ربي الذي علم بالقلم رب سبحانه وتعالى نعانا علمنا مسبل قلم أي علم بالخط والكتابة كتابا مهرنا رب سبحانه وتعالى لذلك الحمد لله قران تصحف كم سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم السنه الصحيحه تصحيفا مالتي علم الإنسان ما لم يعلم كل سبد ماني تعلم يكون توليد مالتي كلادون كله اب زي ما كيفلت اي توليد لكن مستولد كعلم يجمر لذلك رب سبحانه وتعالى يعلمنا مالتي اتزي نفلتو خل علمنا والرسول صلى الله عليه وسلم دماني از علم زي ناي قرانناي سنان اتسي حملنا ثم كان رسولا حين نزل عليه قول الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر سوره المدثر الايه من الايه الاولى إلى السابعه طيب اقرا ما وردت نبي خينوم الى الرسول صلى الله عليه وسلم حجد ما نرى الرسول صلى الله عليه وسلم كني معاس رسول كونوم معاس يوم رسول كونوم تداخل بالكونه مالتو رسول زكونوم باري يا أيها المدثر تبل سوره المدثر مسوره ده يا ايها المدثر مالت انت تشفاف انزلخه مالت المتغطى بثيابه بخدام بخدام كاكركا تشفانزلخه وفعلا رزقاني اتوحي مس وردوم نجبريل عليه الصلاه والسلام كم ترى بزقولكم من را الرسول صلى الله عليه وسلم سنبيدو 600 جناح كل جناح يسد الافق 300 غلغله وحانته غلغله كم زغران عالم شفونه سبحان الله اذا هاوه خمس شفونه وهو اقوى واقرب الى الله جبريل عليه الصلاه والسلام وسبحان الله نحنتي قريه بحنت قلت له جبريل عليه الصلاه والسلام نمت عدي حفى بالوضع بحنت بالله سبحان الله هذا هو قوه جبريل عليه الصلاه والسلام فما بالك بقدرة الله وقوته سبحانه وتعالى حتى ملائكه اتي اياتنا سبوتنا نستين يقول عد حتى تم اغلا بقوته سميع منتى اذا مريت زيء نزعت سبزحت جبريل عليه الصلاه والسلام حفى بالو حساب سماء بسحوه لذلك بهم ملائكه سمعوه تدمس عورتن كله ابا يقولوا ما قمتي له فعلا جبريل عليه الصلاه والسلام اسراي والرسول صلى الله عليه وسلم سنبيدوم. بزد بذد ماني دثيروني دثيروني اله شافوني تشفن كذا تلقى تسدا رب سبحانه وتعالى ادسادس يوم الرسول صلى الله عليه وسلم نخبره بره بل انما نادعوه نتوحد قدموه نتوحد نقدموه عزيز ومالتي قم من مضجعك فانذر يعني قم من مضجعك هبطلك من عذاب الله كطع عذابك واردخلوا اتنككم زوم هزب خاتنكم انا عذابك وارد عذابك واردكم ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله رباي يعذبك اي كان عزبن كو اين ايلي الا انت مستسددوا انت داعم بالليل 100 حسب ابذا عذاب الصبر معناته ولا يذهب بالله لذلك كابت دق اسكايو زلخه تبارابر اليوم نرسل صلى الله عليه وسلم فانذر دم ااتكم قومي خكاب عذاب عذاب ذم الشركي عذاب ذم بدع عذاب ذم ذنوب المعاصي فاذا حدث استغفار الدحرجيرون رب سبحانه وتعالى ارحم الرحيم وما كان الله معذبهم وانت في ميلون الرسول الله عليه كل خاص كم يجرهم يعذبوا اعذبهم من الصخا لا تروح تجعدهم ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون استغفار زقبرون الدحرجون مد ما ما يعذبهم منين فلذلك قداميتي سينا الرسول صلى الله عليه وسلم انكلوا بهوتهم ها نربي لمن امه من امتي بعذاب كي تطفو كم شيء قدامات بخدي عذاب تطفو قال يوم وهو ببولا نفس قال لي بوحج قال لي ام بمن قطقات مريت ازي كم شيء غير كان كي تطفو يقولوا دعاء غيرهم يمارسوا الصلاه لكن لازم علت عذاب ايقاتمن مالت ايكونن تدا شركي بزيح امه خانني قد وفراب شرك الكا يوم نتاه زيم الله سوخينو نرب قديفكا المخلوق ان دعات تسوعكنك مخانيت من قد الرسول صلى الله عليه وسلم قديفكا بدعات بعلقه حدش تم نما حسكا تكبرت خوينك عبادات اجي بارك الله فيكم عذاب زمسي مو رب خبزي يدحننا ورب وربك فكبر نرب خادماني اخبروا اعبيو مالتي زين بتوحيد لذلك كاب شركي اتقنكم نسخه ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربك ايعظم ربك بالتوحيد ربك كبرته فلا تقولوا بتوحيد مالتيو وثيابك فطهر كم كمون كدا وانتقاء اجري كب نجاسات كمون ايضا كبن لعل دماني ايطهر قلبك من الشرك والرياء والنفاق وغير ذلك من اعمال القلوب ابتينا يلبز له حمامات ما نيت بعبير ما شر كله مالتي مالتي نا اعتقاد نا امنت قداي تزعبه سلاز هنا كاب تلاقق صره كاب شركي لبغات روخاب شركي نربي طرح اخلاص غير كاتجزاء كاب كل ااا نا يعمل القلوب زبله معلتي كبزي صراح نايلب زبله انت كان رب ترح كتقزا ان لك توحيد غيرك قاب شركون كترحق قال لك الون رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختيهم زد ما نعانا اتم الاختي وناتو رسول الله صلى الله عليه وسلم زخبلهم نحنا خاب زياده ازي نغير زي كنتو كبرو يغبا رب سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم غفور اللوم والحمد لله نور التوحيد كتقولوا لا اله الا الله اللهم جمروا لا مالتي الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم حضر عقير حزوب نابولي وميتوم عليه الصلاه والسلام والرزف هجر كم اود اي اترك الاصنام والاوثان اذا طغوت زيعه مسلطات كبزيئن رح حقيقه ايتجزع عين مالتي أمة. كل امه محمد صلى الله عليه وسلم ابريق مثليخ حولتي يكون مرمو خبز خير ولا تمنن تستغفر كم اقول لا تعطي لكي تلتمس اكثر منها يعني ايتها رب خب بني زياد عند بالكبه يا زياد بل انما نربي الكهف ربك اخذك الك صدقه توتن كلخه ربي الكهب كن كبزي لعلي ربي كبني ويد ما زياده قوينغه تمصاني ايكون انت قدا رب اجل خبرني ربخه اخبار خلي تكن زبي الكداها بله زيد يدل على الاخلاص لله عز وجل حتى بصدقه لانها تجارة مع الله ربخه اني بركات قبر الله مخانو اذا الصدقه زي, الصدق زي اتوصا زلخاسي عطگنزف كبركه جبريلك اجر دليخه اوصايا د انبر زياده خركب غنزب الك أي الوم توصايا اليوم ولربك فصبر كم اون الوم جبري اليوم صبرك بن ربخت بالمالتي اي ولمرضعه ربك فصبر على الأوامر والنواهي نربخ النبل صبرك مقبره على مالتي كم زبزغ زينان دري زلنا فتن بزح وسبك اما شغل مالتي لكن حدث سمتهي قبر الله مالتي كبزفيتن زخرحق اندخركوينو مالتي فيتن اخر الزمان كعلمالو مالتي اتي اوامر اتي نواهي بزي علمي دحناتيل حدث انت تعلمي وتحققن جيغان كفولتو سخل مالتي والا تزي تعلمون حكماتك غوازي مالتي ربي سبحانه لذلك علم خط سبع بنا علمي مالتي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لذلك اب توحيد صبرك قبر الله كم اوون اب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرك قبر الله حساب الموت كم اوون اب ذا دعوه السلفيه منهج السلف صبرك غير عند حر مالتي ولله الحمد رب سبحانه وتعالى ثبتك وبيماني رول ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيء قليل من رسول صلى الله عليه وسلم. نحن دعينا ثبات ابنك صنعاتي ابنك دليلك كا صنعك امبري شويه مزن من زنبلكانيركا انا جل سبات مسابكو حق حقا تلقاي اليوم رسول صل الله صلى الله عليه وسلم ما بالك انا المستغانم لله هنا ما طيب اذا سلاز يا شباب كل هنا كمون ابوتات اديتات صبر غيرنا نقصل ابو توحيد ابو سنه قطع ابتى دعوه السلفيه فهمنا الصحابه قطن بل حضره مالتي فقام صلى الله عليه وسلم فانذر وقام بأمر الله عز وجل لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اتنكروا مخانوم كفركي دخيمه خيبلو مزخه انداي سيوون كله مزو كله ازي انداورو دومن كله ازو حتى اب سجودن كله وخف عندي لكن الرسول الله عليه الصليعم اب حقي صنيعم حتى كمان سبحان الله انت اخذي ليخه ددلكا خنبكا جذبت دليخه, دليخة كبطوم صبغت ملك زغنت وقال كن ريلك انت دعى سلطان دليخون تزلع على السلطان عاخه بن بكايلو ما عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزيت لا اكون ندابلو صناعت غيره مني حضره اب توحيد اب سنه اب سلفيه صناعت نكبر حضره خصم موت ربي اخلاصها بننا اب توحيد سنان كتقبلنا كمؤون اتى فهمنا اي منهج السلف ربي اباقت يبل الناخصن موت بلكم وجزاكم الله خيرا ابذاتوا بالسعه اخيرا لا زله اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته